حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قاندين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون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 وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من الذي يقرض الله قرضا حزنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا والله يقبض ويبسط وإليه ترجع